بسم الله الرحمن الرحيم نون والقنم وما يسكون ما أنت بنعمة ربك بنجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن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 فلا تقع المكذبين والذو لو تدهن فيدهنون ولا تقع كل حلاف في مهين هم زم المشائبين بنميم من 109. عتل بعد ذلك زنين 110. كان ذا وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسمه على إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا, إذ أقسموا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَقَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يرضوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا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 129. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب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 أَمْ لكم كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لكم أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ فَإِنْ بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويذعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وماي يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.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 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين